بوك تو بيع أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون إي توه في القطار في القطار أرده توه تي برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ <تصفيق> متى يغادر القطار؟ <تصفيق> متى يغادر القطار؟ ونور انكم برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ <تصفيق> متى يصل القطار إلى برلين؟ انسكل، مو يأكم فبي؟ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك. تجلس في مكاني. و أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ شوفوغون هي في النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. في دن وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة الطعام في المقدمة؟ ويجي سو في <تصفيق> نيرست؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ <تصفيق> يمكنني أن أنام تحت؟ ويجي سو في <تصفيق> ميدن؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ må jeg såre udst? Ayn kan nni an anam i alvost? Ayn kan nni an anam fawq? Ayn kan nni an anam fawq? Og nu er vi ved grensen. Måt a nacil i al huddud? Måt a nacil i al huddud? Hvornår var turen til Berlin? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ اتولد <تصفيق> فشينك هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ <تصفيق> هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ kan man få noget at spise og drikke her? Held tøjede hunne æşyæk للæækel og shorb? Vil du være så venlig at vække mig klokken 7? Min fضelik, held tøjede hunne æssyæk til sæbige søbige søbige? Min fضelik,